قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَأَبَىٰ أَن تَرَى رَبَّكَ فَقَاتَلَ إِنَّا إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هَامُ حَرَمَتُنا عَلَيْكُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَسْعَى القوم الفاسقين واطل عليهم نبأ بني ادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لا لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لا ان بسط إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاورا وَطُوعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِي فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَتَهُ أَنْتَ أَخِي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الوراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين